أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلو او يصلبوا او تقطع ايديهم او تقطع ايديهم وارجلهم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم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 والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم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 ان اوتيتم هذا فخذوه، يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه، وان لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها والنبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فَلَا تَخْشَوُوا النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّهِ والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما أنظر الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة التوراة واتيناه ال فيه هدى ونور واتيناه ال فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدا وهدى وهدى للمتقين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 مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عم ما جاءك من الحق لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولَكِ الْيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَكُمْ فَاسْتَبْقُوا الْخَيْرَاتِ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْفُونَ وَأَنِحْقُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُونَ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 فيصبحوا على ما أسروا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء إلا الذين أقسموا بالله جهدا ايمانهم إن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 بونه أذلة على المؤمنين على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم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 are a people who don't know say, oh, the people of the book are you going to do with us except for that we believe إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغون أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم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 ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنسان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 قل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم التَّوْرَاةَ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 من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا مثال قبني. إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 وَلَا تتبعوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضلوا قَدْ قبل مِن قَبْلُ وأضلوا كثيرا وضلوا كَثِيرًا سواء السبيل سَوَاءِ السَّبِيلِ الَّذِينَ كَفَرُوا من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 هم لا يستكبرون صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الثلاثاء وهو اليوم الثامن من شهر شعبان سنة 1391 هجرية وهو اليوم الثامن والعشرون من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين